وضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا ابدا نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى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 فلا ت م ا ر فيهم إ ل ا مراء ا ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا أ ن يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى أ ن يهدي لربي لاقرب من هذا رشدا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 و أ ح ي ط بثمره ف أ ص ب ح يقلب كفيه على ما أ ن ف ق فيها وهي خ ا و ي ة على عروشها ويقول يا ليتني, ويقول يا ليتني لم أ ش ر ك بربي أ ح د ا ولم تكن له فيه ينصر له من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما, فأصبح هشيما تذروه الرياح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 أ م ا ا ل س ف ي ن ة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت أ ن اعيبها وكان وراءهم ملك ي أ خ ذ كل سفينه غصبا و أ م ا الغلام فكان أ ب و ا ه مؤمنين فخشينا أ ن يرهقهما طغيانا وكفرا